مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ فَاجِرَاتٍ وَأَبْكَرَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 فضرب الله متن للذين آمنوا مرأت فرعون إذ قالت رَبِّ قالت رب بني عدنك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين